اسماء الله أنعمت ي م الحسنى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 فكفروا واستغنى الله والله رمي حميد زعم الذين ألن قل بلى و ربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملت وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أ ن ز ل ن ا والله بما تعملون خبير يوم ي ج م ع ه م ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن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 والله بكل ل شيء ي ع موسوعه أ ل ل النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ه ل ا وعلى م ؤ م ن و ن وإن و ت ع انما وتصفحوا وتغفروا ب إ اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسي فاولئك اللهم ق اشف م ي ض ا ع ف لكم و ي غ ف ر ل ك م والله ش ك و ر ا ل ح م مرضانا و ا ل ش ه ا د ة ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ا ل ر ض ا ن ا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 ع ل ي ه م غير المرضوب عليهم ولا الضالين إ ذ ا السماء انفطرت و إ ل ى الكواكب انتثرت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 ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم و إ ن الفجار لفي جحيم ي ص د و ن ه ا يوم الدين وما هم عنها ب ق ا ئ ب ي ن よ<音楽>